Thank mm -hmm. you. antum dhulama llayali wasbiqun kabal My lady, my lady, فشلتم او تخلليتم نادمتم ان تنازعتم فشلتم او تخلليتم لديكم او تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد